قناه المحراب تقدم استو اعتدل تناظر تقارب سد الخلل استو الله اكبر اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشيق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي والثلج والبرد الله من القريبين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 آمين. آمين ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات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 كل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقداد. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب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 هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ويسبح الرعد بحمده يكت من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرعا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أَفَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ, لا يملكون لأنفسهم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قل هل يستوي الأعمى والبصير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 للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر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 والذين صبروا ابتضاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم ق بدار جنات عدن يدخلونها, يدخلونها ومن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الله